قضية غذاء الروح أو قضية غنى القلب هذه قضية من القضايا الخطيرة المهمة جدا في عصرنا فقد الغنى والفقر أو عبادة المال وعبادة الشهوات هي الأصل والأساس الذي يجري عليه الناس في هذه الأيام يعيشون هذه الحياة لهة خلف المال لهة خلف العلو في الأرض والله جل جلاله قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادها والعاقبة من التقيم فلذلك معالجة هذه القضية قضية الغنى والفقر قضية غنى القلب قضية استغناء القلب عن السبب غنى القلب سلامته من السبب مسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة هذه يحتاجها كل مسلم ليس الكلام كلام لفئة من الناس كل مسلم من حيث كونه مسلما يحتاج إلى هذا الأمر أن ألا يتعلق قلبه بالأسباب فإن تعلق القلب بالأسباب شرك